Blijf bijna klaar met de klaar de وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى موسوعه <تصفيق> النابلسي وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَشَدِيدٌ <تصفيق> تَمَيُّهُ <تصفيق> الشَّاءَ مَا <ماذا> زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى <طبع> <لقد> لَتُنذِرَنَّ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ افرايتم اللات واليزا ومناه الثالثه الاخرى فلكم الذكر وله الانثى لفضيله الدكتور محمد املئ سان ما ثمنا ان الله الاخره لنا وكان بما ملكتم في في السماوات لا تغلي شفاعتهم شيئا uh -huh. يا، <تصفيق> ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزيها الذين أساء Hi. ZANG 121. وأما ليز مشأة الأخضاء 122. وأما ان جلاكن ان اولا فَمِنْ هذا الحديث تَعْجُونَ وتضحكون ولا تَرْفُونَ